بُوكتو. هاتبان هيت. سبعة وستون. سبعة وستون. بيرتو كوشنيف مع شوك ضمائر الملكية اثنين. ضمائر الملكية اثنين. أسامي a názára. Elfelejtette a szemüvegét. Lád navarata a názártá. Lád Hol van hát a szemüvege? Aina törte a názártú, játra. Aina törte a از اورا الساعه الساعه از اورايا ال روملوت ساعته الساعة الساعة معلقة على الحائط معلقة على LHA it. Az útlevél. Zsázó szafar. Zsáz elszafar. Elveszítette az útlevét? Lakadfakada, zsáz a szafari. lakad zsauáz a szafarúhú. Hol van hát az ő útlevele? أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أين ترك جواز سفره يا ترى؟ أوك. أوك. هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن أو لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم. تأوت ينك مع الصليك. لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك اون اوني انتم كم الخاص بكم انتم كم الخاص بكم مين volt از اوتيا مللار اور كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ كيف كانت رحلة حضرتكم سيد ميلر؟ هل فان الفلاشيجا ميلر أور؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ أين زوجة حضرتكم سيد ميلر؟ أنتِ كي حضرتكِ الخاص بك؟ Kenti, ká, hadrataki, viki. Milyen volt az utazás, Smith asszony? Kéfe Kenneth, rählet u hadratiki, madame Smith? Kéfe Kenneth, rählet hadratiki, madame Smith? Hol van a férje, Smith asszony? أين زوج حضرتك مدام زوج مدام سميث